وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار. <تصفيق> <تصفيق> باب النعت. عت نسر باب كان توابع. تابعي مرفوع مرفوعة وتابعي منصوب منصوبة وتابعي مجرور مجرورة. دعوى مجرور ما انتو وكدوا. وباسي جواسمي شاد استبابي نعت لبراوي كان نعت هي هيا تابعك ما هي هيا كيف يقول لتابع كان بريتيا لنعت بمشيوان لنعت ودس في أكاد همو توابع دراسة ان إن شاء الله نعت وشيكي كوفيه بمعنى الصفة الصفة الله هو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ مفعوله للفظ متبوعه <تصفيق> التابع يكيكالتوابع يبين نعت تابع بيت شون بدلو ما باقي اواني تريش كيان خيانين اواني هامو يتابع كابو هو التابع انجاء الله المشتق يعني يبين مشتق به يعني يبين جامد نبين اواني جاء يبين اسم فاعل واسم مفعول اواني بيت او المؤول به يعني المؤول بالمشتق يعني معناه مشتق تابعه وكو اوانيك هنابته الاشاره الموصول ذو اسماء النسب اوانيك كومالاش تيكن فيه معنى الاشتقاق <تصفيق> المباين للفظ متبوعه يعني المغاير اقنا اقر بونمنا رستيك ادبوهاد جاء زيد الفاضل الفاضل جاء زيد الفاضل الفاضل السفاضلي يا كم نعته جاء زيد الفاضل الفاضلي كم صفي نع زيدة فاضل الدوام توكيد لفظية و جاء زيد الفاضل الفاضل فاضل الدوام توكيد ويا او قيد ذنوى توكيد نية تعريف هو التابع المشتق أو المؤول به المباين المخالف المغاير للفظ متبوعه نابي همان لفضه همان لفضه وبيب توكيد لفظي والمراد بالمشتق ما بس مشتق امانيه كاشتقاق ذكرين اسم الفاعل كضارب واسم المفعول كمضروب والصفه المشبهه كحسن واسم التفضيل كاعلم <تصفيق> والمراد بالمؤول بال... والمراد بالمؤول بالمشتق اسم الإشارة اسم الموصول وامانيك يا سباسي كذبه اذا استكيدوني لايك لاب انك بيتك متى اضع العمامه تعرفوني اقام لكم نبولا انك لك يا وتوم متى أضعي اضع اضع فعل الشرطي مجزوم علامة جزمه حذف حرف العله او بوشي متى اضع ومجزومة لسر سكون حرك لالتقاء الساكنين شون كلا دواي عوى الساكنات متى أضع أو الشيوى سكونيك يعني صوتك هذا كذا برانيان أو باقة اللي بي يعني نسيتانا شاشي كانوا والمراد بالمؤول بالمشتق <تصفيق> اسم الإشارة نحو مررت بزيد هذا مررت بزيد هذا هذا من ما بستاء ام هذايا استنعت ام الصفية بلان تم بزين الصفايا تم كهذا يعني لاصل ذا بمعنى تشيد مررت بهذا يعني مررت بزيد المشار اليه يعني تقدير تاويل هذا الشيء تقديرك المشار اليه وغوايت وتبهت مررت بزيد المشار اليه واسم الموصول مررت بزيد الذي قام وغوايت وتبهت مررت بزيد القائم فاسم القائم تقديره القائم لا اسم اسم اشاره تقديره المشار اليه وذو مال وذو بمعنى صاحب نحو نحو مررت برجل برجل ذي مال وغوا وثبت من شي مررت برجل صاحب مال تنكذيب معنى صاحب در واسماء النسب مررت برجل دمشقي يعني شي مررت برجل تقديره مررت برجل منسوب الى دمشق دمشقي او يسموا اول بالمشتق واغايه وتبيت منسوب الى دمشق <تصفيق> ومن ذلك الجمله جمله شبته شيء ابته نعت بيت الصفه وشرط الجم وشرط المنعوت بها ان يكون نكره أبيت شيء بيت ابي يعني موصوفه كشب نكره بي نحو التقو يوما اذنين يوم موصوفه منوعته نكرهه ترجعون فيه الى الله ترجعون جمله دعوي اعراب جمله كئك من حيث الفعل والفاعل انجى علي الجمله في محل نصب صفه ليوم ترجعون فيه الى الله كابو أبي الشرطي يكم منعوتك نكي ربي تنك أقر منعوتك معرف أبو أبي الجملة بعد المعارف أحوال والجمل بعد النكرات أوصاف لابد أو أبي نكي ربي ودو شرط تريش ما نهي وهناك شرطان آخران لسار جملة دو شرط تريش يا بو جملة كبا بيث الصفاء الأول أن تكون الجملة تشتمل على ضمير ان تكون الجمله تشتمل على ضمير يربطها بالموصوف ابي لن يو جمله كذا ضميرك هبير بقره وابو موصوف تماشي اتكبك واتقوا يوما ترجعون فيه اوي ما بسته ابي ضميرك يو لجملك كذا بقره وابو موصوفك ناكري بلين واتقوا يوما ترجعون الى الله واتقوا يوما ترجعون الى الله ترجعون فيه الى الله الثاني شرط دوم <تصفيق> أن تكون خبرية أبي جملك جمليك خبرية أو جمليك بكرة الصفاء وموصوف أبي خبرية فلا يجوز ان نقول مررت برجل اضربه مررت برجل سنهي راحت وجه شيء كنيه بلام جمله اضربه جمله اش بلام ايه ابيات الصفه بو رجل نابت مررت برجل اضربه نابت چونك اضربه شيا طلبه طلبه خبرني ولا ان نقول مررت برجل اجنابي ببلنشي ولا ان نقول مررت برجل بعتكه بعتكه مررت بالفاضي انشائي يعني الفاضي عقود بعقد يعني مررت برجل بلاي فيا وكا تفرم بين ولا فيها بكاتيم بيفرم بيام فروشتيت اگر اگر بلا بيام فروشتويت او يك بيام فروشتويت بخبر بيه يعني درست ام جمعه اخير بلان اگر ما بس بيفرشتن بي الفاضي عقود بي خبر نبي درست ني مررت برجل باعتهو ناوت كابدو شرطي تريش لا غير شرطي مؤلف دا داب ني نسيه شرطي ثايا ابي جمله بوسي الشرطه ابي توصفيه اللمهيه كان شربت وكذلك المصدر وارى اهم مصدر ايش يكين لو اشتانيك مؤول بالمشتقه ويلتزم افراده وتذكيره بمرجعه أبي مفرد بين وبمذكر شبه بي مررت برجل عدل وامراه عدل تماشبوش بين مذكر وأنثكي هل بين مذكر بين يمكن بين مصدر ما أصل مصادرك به، والمصادرش يعني مذكراً مررت برجل عدل وامرأة عدل وبرجلين عدل وبرجال عدل تمشي هرهمي هرهمي عدل هاتوا مفرد مذكريش مؤول بالمشتق لبروا وقواي وتبيتت مررت برجل عدل مرت برجل عادل وامرأة عادلة وبرجلين عادلين وبرجل وبرجال عادلين وقوية اسم فعلك يا به مؤولة شيء بمشتق وعندك شغل علماء ألقن مصدار سماعية هر شيء لللغة هات به هر أودر استاذ بكرة تشي صفة وموصوف هر شيء كي ترنه هات به ناتوانين نها يختصر على السماع الواردة في اللغة بس اوانيك بكاري هنا غيري اوانشتي ترناتوانين بلام اوات تسكدنا وي اللغة يا او باشربلين يعني مصدر بمرجي إفراد تذكير اكريه ببيت الصيفي موصوف ونالين نلين نالين سماعية يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره نعتي شنو منعوتك الصفة تتبع الموصوف لكن اشتي قدام شنو يكوي جرب اب زين اغير دو شمنهبه ابي ب زين هاك اگر يكمن لرؤ اعرابه و لتوال حالتين منها سيد لا لأولا مكان كلمة كمان هي حالة شيها لحالتي إعرابيك يان مرفوعه يان منصوبة يان مجرور يان مجزوم كوابو تابعكش يبقى او تشوار حالتي يانور بقريه اما تشوار شد هاته بيش شوار فاشا بين تماشاين بكين مفردو مثناو وجمعي بكين اقر اما موصوفك مفردو هروها مثنى <سؤال> جمع أمارش سيء أشيء تفالي أمشن حود چي ترمام ماوتوا تعريف وتنكير تعريف وتنكير أقل أمام معرفة بو أبش بي معرفة بي أما قل نكير ابو أبش نكير ابت دويتر ماوتوا أقل أمام مذكّر بي أبش بي مذكّر بي أقل مؤنث بي أقل أبش بي مؤنث بي كابو چندانا معنا هي يانزا بلام يك دانا إبلابين بوتي يقدانك أو مسألي إعراب إعراب لكذا رؤى دا لم أعرفون لا يعني لسي حالتي كما كابو لا, لا, لا رفع نصب جر جزم لجزمك كي لايب بوي على في رفعه ونصبه وخفضه تما شايف كان جزم بنيا لأ بلا واخ ما خصائص الشيء أسماء على ويداء زني بوشئ تيناتوا بوشئ جزم ناتوا في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتدكيره كابو بلام يبزاني درشت من يعني لأ إعراب درسية لأ إفراد وجمع درسية لتدكير وتأنيث ذادو ولا شيء تر معرفة ونكيرشدو ثم فلان أمهندي شباسك دوبو لبروة نعت بيت الدوبشو نعت من حق حقيقية ونعت شمالية سببية ثم إن رفع ضمير ثم إن رفع ضمير المنعوت المستترة فيه تبعه أيضا في تذكيره وتأنيثه وفي إفراده وتثنيته وجمعه اگر نمونيك بيني ثوى قام زيد، قام زيد العاقل اقل عرابي بوي بن تعريف بنعتي حقيقي ونعتي سببي جاكي نوى قام زيد العاقل يكون مونيك ذبكي خطانا قام زيد فعل وفاعل العاقل تماشيك العاقل نعت نعتش لو دشتي وتم و هر, هر دكا ابي هردك ابي لا تشوار كم تريتيانه بيت يمكن تشوار جنزبون تشوار رغزبون إعراب افراد تثني وجمع تذكير تأنيث معرفة ونشرة لو تشوى الرقزة لنعتي حقيقية هل لا يش انايش يشان يشيقها به باب زانين قام زيد العاقل زيد مذكرة العاقل مذكره لإفراد لا التثنية زيد مفردة العاقل مفردة لإعراب لا زيد مرفوعه العاقل مرفوعه شيت <تصفيق> المواتوا زيد معرفيه العاقلهش معرفيه كابول لدعنكه ابي شو ورهب بلاين كمو بلان اجر نعتك نعتي شي حقيقي بو. يعني شي نعتي حقيقي يعني نعتك اجر صفه منعوتك خذ منعوتك بو يعني الصفه خيب نعتي خيب الصفه خيب ونعتي حقيقيه بون من اجر نمونيك بيني نوا جاء زيد العاقلة أمه جاء زيد العاقلة أمه يستعى العاقلة صفة زيدة يعني صفة شتيك تلك مربوطة بزيدة شتيك تلك أقر يعني صفة كهاتبو صفة منعتك نبو صفة شتيك تربو كفيوانديب با منعوتك وهيه او بيوت النعت سببي قامو بما تي نعتي حقيقي ونعتي سببي مانهايا بو يالي امان بجي بو اسن كان اسنكاري بو طلبات شيان كدو علي اگر هن نش ذاني كام نعتي سببي كام نعتي حقيقيه بتوب اوصفيك اديت اگر اوصفيك هينات بمديش الرفع كدبو بمديك رفع كدبو او نعتي حقيقيه أجر اسمك ظاهري رفع كذبو أو نعتي سببية هرن نمونكيك هنا ما نوى قام زيد العاقل العاقل يعني هو قام زيد العاقل هو تونك العاقل اسمي فاعل كاليج لك عمل لك تشي رفع كذبوة ضميرك لما نود اسمي فاعل <تصفيق> اسمي مفعولة وانهات بخلص وزني فعلكي قام زيد يعقل من هو من من يعقل هو قام زيد يعقل يعني هو كاب العاقل يعمل عمل فعله شيء شيء بيستى فعلي, فعلي العاقل كان ما ضميرا اجر صفه مرفوع كد او نعت حقيقي بالاجاوبه ببلاشي قام زيد العاقله امه السفيعي العاقل امه أمه به بخلص الوصي فعل قام زيد تعقل أمه كأكسر الوصي فعل جابها ميت بذلك بيه. قام زيد تعقل أمه هر السفيك اسمك ظاهري الرفع او نعت سببيه سببية هر السفيك هر نعتك ضميري ش كي الرفع أول النعت حقيقية أقرأت بو أصلك بما بم, بم ضابطا النعت سببي ونعت حقيقيا بو طلبت جاكلتها بو ثم إن رفع يعني ثم إن رفع النعت ضمير المنعوت المستتر فيه تبعه أيضا أو كاتل تذكير لتأنيث وفي إفراده وتثنيته وجمعه لو دلت شواريا شوني نمنكنت ما شاكن رنت لبيتوه. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل همو لحالات رفع ولحالات نصب ولحالات جرّجدة <تصفيق> وجاءت هند العاقلة ورأيت هند العاقلة من هم من منعتين حقيقين. ومررت بهند العاقلة حبيب يبكى لسر الفعل جاءت هند تعقل جاءت هند تعقل عاقلتي رفع كدوى هي نعتشي حقيقية ورأيت هند العاقلة ومررت بهند العاقلة <تصفيق> وجاء رجل عاقل أمنه بو شيء ناي بونكيره أو هي كم قام زيد بمعرفيه وجاء رجل عاقل بونكيره ورأيت رجلا عاقلا ومررت برجل عاقل بونكيره بومذكر بومفرد بومجرور هموت خاركيتي ايا حد شلون الدراسيك وجاء الزيدان بتثنيه العاقلان ورأيت الزيدين العاقلين ومرت بالزيدين العاقلين، وجاء الزيدون العاقلون، ورأيت الزيدين العاقلين، ومرت بالزيدين العاقلين، بالزيدين العاقلين، وجمع مذكر سالم. وجاءت الهندان العاقلتان، ورأيت الهندين العاقلتين، ومرت بالهندين العاقلتين. وجاءت الهندات العاقلات بجمع مؤنث سالم، ورأيت الهندات العاقلات، ومرت بالهندات العاقلات. هرتشنك ليك أبيت شوارش تجابه. للرجز إعراب، وللرجز تعريف وتنكير، وللرجز إفراد تذكير تانيث شن نعتك نعتي كان نعته كثيا، شيء وإن رفع النعت لسم الظاهرة. او الضمير البارزة اگر اسمك ظاهر رفعك ضمير يكون مستتر نبو ضميرك بارز بو لم يعتبر حال المنعوت في التذكير والتانيث والافراد والتثنية والجمع او كاتا لا لم دو شنه يعني رشاويك ناكن رشاوي, رشاوي منعوتك ناكن حقا منعوتك ونيه في التذكير والتانيث والافراد والتثنية والجمع بل يعطى النعت حكم الفعل نمو نبيني نوى جاء زيد القائمه امه جاء زيد القائمه امه يستا زيد للرئيس اعراب و بات ما شاكل مرفوعي انا ابي قائمش هرشا نعتي دواي خيشتي هل ابيتشي بيت مرفوع بيت ابي مرفوع بيت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 القائمة, القائمة سيك أمهاته جداته أقل جمعي شيكي هر مفرده وكو فعل دورة بينات شنك أقل سر فعل جاء زيد تقوم أمه جاء زيد تقوم أماته وجداته هرشنك جمعي هرشنك تثنيكي شن, كي هر شن كي شون فعل لقل فاعل دا اما جاء زيد جاء الزيداني جاء الزيدون نأقرى لإفراد تثني وجمع ضلام لمؤنث دامه جاءت هند جاء زيد جاءت هند كابو نأتي سببي شوايا لإفراد تثني وجمع ثابت أما لتأنيث مؤنثة العاقلة أمه باشخي ماذا مؤنثة بوشي وديد ويستعمل بلفظ الإفراد ويستعمل بلفظ الإفراد حال مفردي دت نعتي سببي ولا يثنى ولا يجمع تقول جاء زيد القائمه امه وجاءت هند القائم ابوها باش خويه مدم مذكرا نعتكش مذكره وتقول مررت برجل قائمه امه وب وب وب امراه قائم ابوها وتقول مررت برجلين قائم أبواهما برجلين قائم أبواهما ومررت برجال قائم آباؤهم إلا أن سيبويه قال فيما إذا كان الاسم المرفوع بالنعت جمعا كالمثال الأخير, الأخير كامل ومررت برجال قائم آباؤهم سبويه لمثال دا ألاه، فالأحسن في النعت أن يجمع جمع تكسير، فيقال مررت برجال قيام آبائهم، نل قائم ب رجال قائم نل قيام، جمع تكسير فقط، جمع مذكر سالم نا، سبويه ألاه لمثال أخير دا، جمع تكسير لنعتي السببية دا بكار بينين. منع تسبب يكا بو مررت برجل برجال قيام آباؤهم ومررت برجل قعود غلمانه فهو أفصح من قائم آباؤهم وقاعد غلمانه بالإفراد والإفراد كما تقدم أفصح من جمع التصحيح جمع مذكر سالم افراد أفصحت له إفراد أفصحت له نحو مررت برجال قائمين اباءا اجر اعوا كين اما فصيح نيا اجر فصيح جبلا افصحت الهيا. مررت برجال قائمين ابا وبرجل قاعدين غلمانه هذه امثله النعت الرافع لل... للاسم الظاهر يعني النعت السببي ومثال الرافع للضمير البارز قولك جاءني غلام مرأة ضاربته هي غلام امرأة ضاربته هي معدم هي معدم هي ضمير يعني منفصلة السفعل الضارب هي هي ضاربة هي يعني وكو يا إبراهيم جاءني غلام امرأة تضربه هي تضربه هي بخسر فعلا كذلك بويا بو هي فاعلي ضاربية مادام ضميرك منفصلا قيدينية أما ضمير مستثرب ناب ونعتي حقيقية وجاءتني أمة رجل ضاربها هو وجاءني غلام رجلين ضاربههما. وجاءني غلام رجال ضاربههم. قد زيبات وزول كده. Do you think it's wrong? I will google it a little bit. Wafaaidatㅎoo, It means wafaaidatü elle n société. Sudi n 이 expandsya try to copy you wafaaidatuhu asannaatuu is this not badman? Nazya ariguea فرق لبين تعريف والتخصيص أمية مررت برجل صالح لا يزال غير معروف بس موصوف بالصلاح. فلما قبلين مررت بزيد العاقل تعريفه وتوضيح وتوضيحه إن كان معرفة نحو جاء زيد العالم سبب توضيح جاء زيد العالم أقول خوي معرفة شبه توضيح هذا كم لا كم لزيد كان كم معرفه كان توضيحة بها دا أويك موصوفة بشيء بعلم كابو اقر نعد لقوم معرفة دا هات يان بو وقد يكون لمجرد المدح جاري واهية بو توضيح نيا بو مدح نحو بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم نعتن بو الله общем ليلة لمرسة ذاك لدوي الله آتونه اجناع الرحمن خوي بخوي على ما أقبلتنا هينات الرحمن نعطي الله بو مدحات بو التوضيح نعط شكو خوي معروفة او لمجرد الذم يان تنهاب هذا ديت نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما شاء الرجيم لدواعي الشيطان هاتوا نعت لمجرد الذم أجناء أجل جنيد الشيطان هو المبعد هو المبعد شو كابو لما ديش هطنا والقلاوة يعني بعده بعيد الشيطان هو البعيد بلان الرجيم هاتوا ذمك زيادة ليتي يا نعتي كلاب شيء آه الرجيم يعني مرجوم فعيل بمعنى مفعول او الترحم نحو اللهم ارحم عبدك المسكينه يا اخو عبدها المسكينه يعني عبد ما قال اخو محتاجني اللهم ارحم عبدك المسكينه بوترحم بك تبوي زياتر خوي بكم بزاني خوي تعالج رحمها بهبالانبري اللهم ارحم عبدك المسكينه او للتوكيد نحو تلك عشره كامله أمنعته بلام فائدة التوكيد وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت أجر منعوت معلوم ب ب ب أو نعت جاز في النعت الاتباع والقطع هدك لمدرسن أتواني أو نعتيك أيهني بدوايدا بكيتا تابع وأتواني قطعك ومعنى القطع أن ترفع النعت على أنه خبر لمبتدا محذوف أو تنصبه بفعل محذوف نحو الحمد لله تماشى الحميد الحميد الحميدة أتواني بسير الشيواز أقرب إتباع بي الحمد لله الحميد بو الحميد نعته نعت صفي الله الله مجرور لجملك لفظ الله الحميد مش مجرور او تابعه او اتباعه نعته اش تعني الحمد لله الحميد الحميد يعني امدح الحميد بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن, الرحمن, الرحمن نعت بسم الله الرحمن امدح الرحمن اصف الرحمن اعني الرحمن بسم الله الرحمن هو الرحمن بسم الله هو الرحمن كابو بدو بدو شي ودروسه شي ويكم اتباع واصلكه شي وازيدوام قطعه يعني لا اتباعيه لا تبعيه قطعك ولم اتواني بدو شي وازيدش بخوي انتوا يكيكن اگر بكي بخبري مبتداك ابي ثريش اكبر به مفعول به هو فعل محذوف أجاز فيه سيبويه <تصفيق> الجر على الإتباع الجر على الإتباع والرفع بتقديره هو والنصب بتقدير امدحه باشا مررت برجل عاقل أتواني ويلبك ناتواني بو وإذا كان المنعوت معلوما ابينا شيرين بيت ابينا شيرين بيت ابينا معلوم بيت مررت برجل عاقل مررت برجل عاقل برايي مررت برجل اعني عاقلا شو ذا واحي اعني عاقلا مررت برجل عاقلا مرات برجل هو عاقل معلوم نيه بوي معلوم بو او كاتاتواني اتباعي او كاتاتواني استخنائي جقيله اتباعك بيد يان بكيتا بي خبر بو يشي محذوف ب هو يان بهي بزنبشر ضميرك يان <تصفيق> فعلي شي محذوف ري اعني امدح اقصد بوشيو. والنصب بتقدير امدحه واذا تكررت النعوت لواحد قد شنعتك دبار بو يواب بمنعوتك فان كانت فإن كان المنعوت معلوما بدونها جاز اتباعها كلها وقطعها كلها واتباع البعض وقطع البعض بشرط تقديم المتبعي تسان اگر منعوت معلوم بيت وتشنص فيك بدوي يكداب بين دوبيا بيسيب بيه هرشان يقبين اقل او صفتانش نهيانين من عتكم معلوم بيه بونمون جاء زيد زيد معروف جاء رجل غير معروف جاء زيد العاقل الشاعر الخطيب المحدث وهروها النحوي اكو جنابتان ها المشتغل بالنحو شدني علماء مشتغل بالنحو فإن كان المنعوت معلوماً بدونها أو كانت جاز إتباعها يعني بونا من بوليتي جاء زيد الفقيه الشاعر الكاتب النحوي كش تي إتباعك جاز إتباعها كلها وقطعها كلها تواني قطع كي هار هامي قطعك بونا جاء زيد هو الفقيه ها هو الفقيه الشاعر الكاتب قطعك وأتواني هندك لاتباعك وكتابعك بخيت دوائم منعوتك واواني ترقطعك بون من جاء زيد زيد مرفوعه الفقيه ابيك يا كم دانك وقطع البعض بشرط تقديم المتبع ابي كم شين منعود بخير منعود مرفوع بو ايش مرفوع خير جاء زيد الفقيه ما زيد مرفوع ابي كم دانا نعتك شيء بيت مرفوع به بي بلان باش كم دانا كي ككت تتابع ابي تربي هوسي جاء زيد الفقيه دوام دانا بلجي الشاعرة سيمبل بلجي الكاتب برفع برفعه يعني بنصبه يعني بون من اوتت جاء زيد الفقيه او يسافر فقيه نعتا نعتي منعتك من ولم دون متد الشاعره اعني الشاعره سيم الكاتب هو الكاتب جملة تقديت هنا جاء زيد الفقيه اعني الشاعره هو الكاتب درسته شنعت هاتن بدوي منعوتى بمرجه منعوتى كما معروف ب بلاميه بنعد حسابك لقال منعوتك باب الروحه حركات اعرابيه شلون بباب الروه طلم اواني ثلاث اواني قطعك كقطع ذكر يان بتقdiri فعل شيء محذوف اعني اقصد امدح بزن شيء عليه دو مش با اويك بكيت خبر او نعت بكيت خبر ب مبتداه شيء محذوف بون مناي استاغابريكي مررت بزيد مررت بزيد الفقيه الفقيه علي مررت الفقيه الفقيه بالان الشاعر, الشاعر الكاتبه الكاتب وهروها فمرجيك يكم متبعبه وان لم يعرف بمج الا بمجموعها ظلام اجر كس يكهب نناثر الا باس فتكا يون به بان احتاج اليها وجب اتباعها كلها كس يكهب اجر ندود جاء زيد الفقيه الكاتب نناثر ايواء او كاتب ابري جاء زيد الفقيه الكاتب كنا ناسه يتو الا بهر دو بيكو بين وجب اتباعها كلها ببعضها هي سيان أبي بيهني بيهني جاء زيد الفقيه الكاتب الشاعرة. شنو تعين ببعضها جاز الأوجه الثلاثة. لن يوك دا في عدا ذلك البعض. نمونيك بنسى لسروا يجب على اتب... آه... سروا فيما عدا ذلك البعض بنسى كالأديب كالاديب ملاحظيك بنسى يجب, ات... ات... يجب إتباع النعت يجب اتباع النعت يجب اتباع النعت الذي يعرف به نحو مررت بزيد الأديبي الفقيه كسري, كسري بوكاء الاديب الفقيه بكسر الشاعر بفتح الكاتب بضم مررت بزيد الاديب يسال ما معروفة ما معروفه زيد الاديب لقال عمري كفين معروفه ولا عمري أوصافيت لي شيء هيدات أبي أشبكين أويك كفين معروفه لقال إذا ببره لقال زي إذا ببره لدواي لدواي أوش أنجى شيء أكين هرسى وجهك يترجائزه هم اتباع جالي كتر الفقهي الشاعر الكاتب بلى ليش ذا شيء أكين ليش دام متابعك أويك وا كبيو يعني مجرورة أخينا بيشوه ألين الفقيهي وكشون أديبي هيا الفقيهي الشاعر أو قطع ما كدوه كابو الأديب أو الصفة زيدة كفية ومعروفة بلان تشان صفتك تريشي هن كهني بلام أو اندي أديبي معروفني أو كاتا ألين الفقيهي لبدا تابعي زيد باشان الشاعر قطع كين يعني بمعنى اعني الشاعره واروها الكاتب يعني هو الكاتب باب العطف والعطف نوعان عطف بيان وعطف نسق عطف نزمان او ما يثنى ديتوا يعني اقرب حبلك بيني تماشاك تماشاك لبي لي حبلك بيني امسلك بينه وبلا ايتر أوافيا وترى عطف للزمان عربية عطف إجدر سدى أويا دخل زيد وعمر يا كم زاد كتير تدخل زيد حكمك الداب بسر كيا بزيد كتشيا عتوت الجودة وعمر يعني هنا نوي حكمك يبو كتير بو عمر يا بو زيد يعني جالي كتير أو حكمك الداوت بزيد يبقى بعمرش دخل زيد وعمر بويا وفي عطف يعني تشريك دنو شريك دنوي عمري جرس تكاد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا زيد أخوك جاء زيد لا لا لا لا لا لا يعني واسطيني نحر في عطفات هو يكحر للحرف كان عطف زيد أخوك بويا أب ما عطف بيان بدل بدل كل من كل بويا عط عطف بيان وبدل كل من كل لا يزور العلماء يكسان عطف بيان بدل كل من كل هرش بدل, بدل كل من كل درست ببي عطف بيان بالامر الراسيه فرق للنيوانيانه هيا فرق للنيوانيانه هيا فرق دقيق زور والعطف نوعان عطف بيان عطف نسق نسق او شبهت بواسطه بحروفات بحروفها بت فعطف البيان هو التابع المشبه للنعت في توضيحه متبوعه في توضيح متبوعه ان كان معرفه نحو أقسم بالله أبو حفص عمر. أقسم بالله أبو حفص عمر. أي ولا يخوتنا. هذا الجيرنوا. أقسم بالله عمر أبو حفص. نم نك هذا الجيرنوا. لا لا هندي للمحققين استأمة بدلا. أقسم بالله أبو حفص عمر بدلا. أمعط في بيان تمشى تمشى جملة كان وتمشى تعدي فكرش كان هو التابع بلى عمر تابعه المشبه للنعت في توضيحه متبوعه يعني لا نعد شيء كشيء كات كمتبوعكي خوي توضيح هذا إن كان معرفة أجر شيء بو أجر معرفة بو شوف إنك معرفة أقعد نعتيك ما نعتيك من من ما نهب ويا معرفة بويا ب نعتيك نعتيك ما اللي فاش بيها نايا أبو بشه بتوضيح ليه رجوايا عمر هاتوا توضيح شيء دوا أبو حفص أبو حفص كاميا كاميا معروف ترن أودو ربينا بويا كاميا بدل كاميا عط في بيان بويا أقسم بالله أبو حفص عمر وتخصيصه إن كان نكرا أقر هات نكي ربو هذا خاتم حديد أليه بالرفع نكي تنجر أقوط هذا خاتم حديد او أشتيك له هذا خاتم حديد استامن في وطري عطف بيان عطفك هاتو بو بياني معطوفك قالوا وابي بزنين عطف بيان لقل بدل لا فرق اشياء اقرثمن اقسم بالله ابو حفص عمر هندي دي قالن اما بدله بو بدلة لا بدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطه ان تابع هو المقصود والتابع المقصود بالحكم هو المقصود بالحكم بلا واسطه بلا واسطه اواتشي درك هذا اللواء عطف نسق او واسطه هو التابع المقصود بالحكم استا جاء زيد العاقل العاقل هو المقصود بالحكم ها نعم جاء زيد العاقل العاقل صفيه كابو جاء زيد العاقل العاقل نعتي بول جاء زيد نفسه نفسه هو المقصود بالحكم زيد كوابه يستع كيف تشكي كده دلوا بتعريفي بدل نعتي كده دلوا وكيف تريش توكيد كده دلوا وعطفي نسقش با هو التابع المقصود بلا واسطة بلا واسطة ايش كده دلوا كي أمانته بدل أمانته وعطفي بيان او دوانا مينو شر لبين او دوانا هيا باشا شو كتوابعها تشوال المقصود بالحكم يعني هرشتك مقصود بالحكم بي او بدلة فرغ بدل بدلة في بين امي استا ابو حفص مقصود بالحكم يان عمر عمر كأبو ابو حفص شيا ييكا هاتوا بورن كذنويش كي عمر اقناه يعني شندين أبو عمر شندين عمرهن هن ابو أبو نين لو أنا كسيبله بالعكس يشوف شندين أبو حافظي الشن عمرني بلان كم ينزياتر يعني يعني باخي بيأدرى ناو ينكونيا ناو بو يكاتيك أقسم بالله بيتو أقسم بالله عمر أبو حفص أبو حفص عطفيك بو هاتبو بوشي بو توضيح داني وشي عمر بو يبزين أو عمراء أبو حفص أو عمراء أبو حفصه بو بو زاني مانا أقاب الله أقسم بالله <تصفيق> أبو حفص عمر أو كاتي ما مقصود بالحكم هو عمر هو بدلة فأبو عطفي بيانه بدلة سرأما كشانا المقصود بالحكم أو لا بدل بل هو المقصود بالحكم وتخصيصه و... ويفارق النعت في كونه جامدا جوازي شيء لغم نعده او بدل عفوا عطفي بيان جامدا اما نعت بو شيء مشتق بويا مؤول بالمشتق والنعت مشتق او مؤول بمشتق ويوافق متبوعه في أربعة من عشرة لدى لد مشاركاءك في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة لس إعراب يعني رفع نصب جر ليش كان مشاركاءك وفي واحد من التذكير والتأنيث يعني اجر متبوعكي يعني معطوف اجر مذكر بي أمش مذكرة وفي واحد من التذكير والتانيث وفي واحد من التعريف والتنكير بينا نكريس هذا خاتم الحديد هذا الخاتم حديد هذا الخاتم حديد ابي تشبن معرفه بمعرفه نشر بنشر وفي وفي واحد من الافراد والتثنية والجمع أقرأو مفرد بو شيء بيد مفرد بو بي أقرأو مثلنا بو ينجمع بو أبي وابل ويصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل في الغالب. زين؟ نيويد لها مشوين يقدر لها اندك ده دا جاوازن نمونيك بنسب بنسب في غير الغالب وفي غير الغالب. نحو يا زيد الحارث فالحارث عطف بيان وجوبا يسال الحارث عطف بيان نحو يا زيد الحارث فالحارث عطف بيان وجوبا بو لأنه لا يقال لأنه لا يقال الحارث زيد زيد عفوا الحارث زيد حرف نداء أجد السير ألف لام ناچد أقبلين أكرد يا زيدو الحارثو بكين عطف بيانو بكين بدليش أبقى أشبهش ما ممكن دعا دروز بوايا فالله أقبل بكين دروزنيا ناكر بلين يا الحارثو يا الحارثو زيدو لأنه لا يقال <تصفيق> لأن يا الحارثو زيدو لأن يا لأن يا لأن يا قوسيك يا بني سام يا لا تدخل على الأل يا على أل كابو الظابطي قاعديك بنوسين يعني قومناك لها لك بي مثال لبرنكين وضابطها امتناع ال... امتناع امتناع إحلال الثاني محل الأول امتناع إحلال الثاني محل الأول وأيهما كان مقصودا بالحكم وأيهما كان مقصودا بالحكم يحكم عليه بأنه بدل نبني اكتبوا ما؟ جاء أبو فردوس محمد بن عبد الرحمن ويكا خوش به باشا حبيب الجميع جاء أبو فردوس محمد بن عبد الرحمن چي يا يستكاميا بدلا جاء ابو فردوس كامله و معروفه تو <تصفيق> بواء ازانيچ يا بدلا يعني بوخذ اوي كلمات معروف وكو بدل يانشي يان ين اگر نكره اما الشون شلون اويتر امتناع الثاني محل الاول وكوتما يا زيد الحارث يا زيد الحارث ها ان نحن رستك اني مغلط نبي بالان بو فائده ديت باش موافق الله فيكم صلى الله عليه محمد